119. ويظهرون منهن أمهاتكم 110. وما جعل أدعياءكم أبناءكم 111. ذلكم قولكم بأفواهكم 112. والله يقول الحق وهو يهدي السبيل 113. أدعوهم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 117. ويستأذن فريق منهم النبي يقولون, يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا 118. ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لَا تَأْتُوهَا وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا قُل لَّئِن يَنفَعْكُمْ الْفِرَارُ إِن فَرَرْتُم مِّنَ الْمَوْتِ أَوْ القتل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 قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنْكُمْ وَالْقَائِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلُمُّوا إِلَيْنَا وَلَا يَأْتُونَ الْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا أَشِحَّةً عَلَيْكُمْ 119. فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى مِنَ من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير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 111. الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما 112. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر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 وَكَفَ اللَّهُ المُؤمِنينَ الْ القِتَلَ وَكَانَ اللهَّهُ قَوِْي النزيِيزاف وَأَنزَلَّينَ ظَاهَرُهُم مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِ الصَياسِيهِم وَقَدَ فَ فِي قُلُ بِهِمُ الظُعبَ فَريقًا تَقُتُلونَ وَتَأسِرونَ فريقا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 فَتَعَلَنَ أُمَتِعَكَُّ وَسَدِْحكُن سَراحًا جَملََا وَإِن كُن تَُّةُ ردِنَ اللهَّه وَرَسُولهُ وَدآخَِةَ فَإِن اللهَّ فَإِنن اللهَّهَا عَدد لِمُحسنَاتِ كُ أَجرَ الن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 124. نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما 125. يا نساء النبي لستنك أحد من النساء 126. إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا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 مَا كانََ على النَّ بِجِّ مِنْ حََج فيِي مَا فَرَضَ اللَّهُ ل سَُّةَ اللهَّهِ فِيَّذينَ قَلَمِ قَبل وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَغَّ قَدُور الذي َبَ لغُونَ لِسَالات اللَّهِ وَيَخْشَونَهُ وَلَا يَخْشونَ حَدًا إَّ اللهَّ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 117. وسبحوا بكرة وأصيلا 118. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور 119. وكان بالمؤمنين رحيما 110.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 124. إذا لكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهم من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا يا أيها ربّي إنّا أحللنا لك أزواجَك اللاتي آتيت أجورهن اللاتي آتيتك أجورهم وما ملكت يمينك مما وما ملكت يمينك مما الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك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 119. ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهم 110. واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا 111. إن الله وملائه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 يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ومساء المؤمنين يدنين عليهن من جنابيبهم ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما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 119. أينما ثقفوا أُقِذوا وَقُتِلُوا تَقُتِيلًا 110. سنة الله في الذين خلوا من قبل 111. ولن تجد لسنة الله تبليلا 112. يسألك الناس عن الساعة 113. قل إنما علمها عند الله.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 114. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها 115. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فَازَ فوزا عظيما إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان